وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات ولرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أنحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة